وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَهَارَةً أَيُّم مِّنَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا, فمما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ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 ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما, فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدان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 يريد الله لبَينَ لكم وَيَهْدِيَكُم سُنَنَ الذيينَ مِنْ قَبِكُم وَيتوبَ عَلَكُم واللَّهُ عَليم فَكم يريد الله لبَينَ لكم وَيَهْدِيَكُ سُننََّذينَ مِنْ قَبِكُم وَيتُوبَ عَلَكُم واللهَّهُ عَليمٌ فَكم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميل ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميل ميلا عظيما والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميل وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا والله يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا, إلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ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 إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا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 نُكَفِّرُ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُم نُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم, نكفر عنكم سيئاتكم وندقلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِن لَّا تَرَى الْوَالِدَانِ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 الرجَالُ قَوامُونَ عَلَِّسَاءِ بِمَا فَبَّلَ اللهَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعَضم وَ بِمَا وَبِمَا أَمْ فَقُومِن أَموَالِهِمْ فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِضاتُ للِلغَيبِ بِمَا خَافِضَ اللَّ وَلَّ ت تَخَافُونَ نُشزَهَُّ فَعظُوهَّ وَحجُرُهُ وَفْجُرُوه فِيمَضَاجِِ وَبّرِبُهُ فَإِنَّ طَعنَقُم فَلَا تَبِغُوا عَلَيْهٍِ سَبِيلََا إِ اللَّهَ كَانَ عَِيًَا كَبَِا الرجَالُ قَوَّامُونَ عَلَِّسَاءِ بِمَا فََّلَ اللهَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَ بِمَا وَبِمَا أَ فَقُومٍِ أَموَالِهِمْ فَ الصَّالِحَاتُ قَانتَةٌ حَافِضَاٌ للِلْغَعِبِ بِمَا خَافِظَ اللهَّ وَلا تِي تَخَافُونَ نُشُزَهُ فَعضُهَُّ وَهجرُهُ وَفْجُرُهُ فِيمَضاجِعِ وَبّرِبُهُ فَإِن طَانَكُمْ فَلَا تَبِغُوا عَلَيهِ سَبِيلََا إِ اللَّهَ كَانَ عَِيًَا كَبِير الرجَالُ قَوَّْامُونَ عَلًَاِّسَاءِ بِمَا فََّلَ اللهَّهُ بَعْضَهُم عَلَ بَعض وَ بِمَا وَبِمَا أَم فَقُومٍِ أَموَالِهِم فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِ ضَاتٌ للِلْغَيبِ بِمَا حَافِضَ اللهَّ وَلا تِي تَخَافونَ نُشزٌََّ فَعضُهُ لَ وَحجُرُهُ وَفْجرُهُ فِيمَضاجِع وَبّربُهُ فَإِنَّ أَطَانَكُمْ فَلاَا تَبِغُوا عَلَيْهِ سَبِيلََا إِ اللَّهَ كَانَ عَِيًا كَبِرَابُ وَإِنْ خِفُْمْ شِقاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَسُ حَكَمَا فَدَعثُ حَكَمًَا مِنْ أَهْل وَحَكَمًَا مِنْ أَهْلِهَا إُردَا إ يُردَ إِصْلَ حَي وَفقَِّهُ بَنَهُمَا إِ اللهَّه كَانَ عَليمًا خَبير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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى, وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون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 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا, فساء قرينا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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَايَ يُضَاعَفْهَا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شهيد فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجئنا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا رَسُولَ لَوْ تُسَوَّى لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حديثا يَوْمَئِذِي يَدْعُو الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْهُ وَسَوْلًا لَوْ تُسَوَّى لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَوْمَئِذِي يَدْعُو الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْهُ وَسَوْلًا لَوْ تُسَوَّاهُمْ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حتى, حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء, أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستمه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 وَإِن كُنتُم مَرْضَاءَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ, أو لامستم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَإِذَا انْمَ صَعِيدًا طَيِّبًا فَانْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَحُورًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى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 أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ أُنثَى أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَاتَّيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا لَ تَرائِلَ الذيينَ أوتَُ صبًا مِنَكتاب يجَْرون الضلَةَ وَُريدون وَُريدونَ أَ تَظلُّ السَّبيل ألَ تَرَئِن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 والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يهادو يحرفون الكلم عن مواضع ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ضير مسمعي وراعنا وراعنا لين بالسانتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون, ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا وَرعنَ لََن بِأَْلسِنَتِهِم وَقَعْنَم فِ الدّين وَلَوْأَهُم قالَاوا سَمِعنَا وَأَقَعن وَسمَع وَظُرنَا لَكَانَ خَيرَ لهُم وَأَقْومَ وَلَك وَلكِ لا عَنَهُمُ اللهَّهُ بِكُفرْرِهِم فَلَا يُؤْمِنونَ إِللاا قَلَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ ضَيْغَرًا مُّسْمِعًا وَرَاعِنَا وَرَاعِنَا لِينًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدين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 مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَن نُفْسَحُ وُجُوهًا سَنَرُدُّهَا فَنَرُدُّهَا عَلَى آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّدِّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزل لا مصدق لما معكم مصدق لما معكم من قبل ان نضم سوجهن سنردها سنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ طَغَى لِأَن نُّطْمِسَ وجوها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 124. أظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب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 اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا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 وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ لَمَسَعِيرًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا, سوف نصليهم نارا كلما كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما كلما نظجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليدوقوا العذاب بَد الل جُلودًا غَرَهَا لَذوقُ العذبَ إِ اللهَّهَ كََ عزيزًا حَكمَا إَِّينَ كَفَروا مِ آياتن سَفَ نُصْلمنا ر سَفَ نُصْلمناَا رَ كلُل م نَضجَت جلودُهُم بَدناهُم جُلودًا غَيرَ غَ لَدُوكُ العذابَ بَدلم جُلودًا غَيرَهَا لدوقُ العذاابَ إِ اللهَّهَ كَ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 وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلاً وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن كَانَ كان سميعا بصيرا إن الله أَن أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ مَنْ يَحْكُمُ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ منكم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 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ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 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل مِنْ قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريده وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ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 ثُمَّ جَاءُكَ يَحْلِفُونَ بِللَّهِ إن أَرَدنَا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إن أَرَدنَا إِلَّا يِحْسَانَوا وَتَوْفِي قاء فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصبَةُم بِمَا قَدَّمَتْ أَذمسُمَّ جَاءُك أَّ جَاءُكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إن أَرَدنَا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إنْ أَرَدنَا إِلَّا يَحْسَانَهُ وَتَوْ فيِي قاءأُلَاِنكََّينَ يَعلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِيم فَأَْرِبُ عَنْهُمْ وَعِظهُم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا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 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جَاءُكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جَاءُكَ فَاسْتَغْفَرَ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله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 ثَُّ لا يَجد فيِي أَمفُسِم حَرجَثَُّ لا يَجد فيِي أَمفُسِهِم حََج مَِّا قَبَيتَ وَيُسَلِّمُ تَسلِْمَا فَل وَربَبِّكَ لا يُؤْمنُِونَ حتىََّ يُحَِّمُكَ فيِي مَا شَجرَبَلَهُم ثَُّ ل يَجد ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يجدوا ثُمَّ لا يَجِدُون فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثُمَّ لا يَجِدُون فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ مِن دِيَارِكُمْ مَا فعلوه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 لأجرنا عظيما واذا لاتايناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك فاولائك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وَمَيْ يُطيعِ الللهه وَرْوَسُول فَأُولائِك فَأُولائِكَ مَعََّ بِينَ أَنا مَ اللهَّهُ عَلَهِم مِنَّ بِينَ وَصِدّقينَ وَالشُّهدَا وَالشُّهدَاءِ وَالصَّالِقينَ ومن يطع الله والرسول فاولائك فاولائك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء, والشهداء والصالحين وحسن اولائك رفيقا ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان في رثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فان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 وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَخْفُوزَ فَوْزًا عظيما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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا وَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ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 وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ بَلِ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ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 وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لنا, لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 فَلََّا قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْ القِتَالُ إذَا فَريقُم مِنُم يَخْشَوون النَّاس إِذَا فَريقُم مِنهُم يَخْشَونََّا سَكَخَشِييَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدْدَّ خَشْيِيَ وَقَاوا رَبَّّنَا لِمَكَتَ بِتَعَلَن الْ القِتَلَ لَْلَا لولا أخفرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 إذَا فَريقُم مِنهُم يَخْشَونَ النَّ سَكَخَشِييَةِ اللهِ أَوْ أَشََّ خَشه وَقَاوا رَبَّّنا لِمَكَتَ بتَعَلَنَ القِتَلَ لَلَا لَلَا أَخْخَر تَنَا إِلَ أَجَلٍِ قريب قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا فَلَمَّا قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَريقُمْ مِنُم يَخْشَوونَ النَّاس إِذَا فَريقُم مِنهُم يَخْشَوونًا النَّ سَكَخَشِييَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَ وَقَاوا رَبَّّنَ لِمَكَتَبِتَعَلَنَ الْ القِتَلَ لَلَا لولا أخفرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كن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 لا يكادون يفقهون حديثا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ يُتم في بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كل من عند الله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 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا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 مَن يُطِعْ رَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا مَن يُطِعْ رَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا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 أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا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 لَتَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَرَفَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان, الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به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 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفِّئَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 فحيوا بِأَحْسَنَ منها أو ردوها إن الله كان على كُلِّ شيء حسيبا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ على كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَجْمَعُ عِندَهُ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ومن اصدق من الله حديثا اللهم لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا اللهم لا اله الا هو لا يَجْنَ أنَّكُم إلى يَْومِ الْخِيَامَةِ ل رَيبَ فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم فِي وَمَنْ أَصدْدَقُ مِنَ اللهَّهِ حَدثَا فَمَالَكُمْ فِيمُنَافِقينَ فِي أَتَيْنِ واللهَّهُ أَركَسَهُم بِمَا كَسَبُ أَتُريدونَ آ تهدُ مَن أَضََّى اللهَّ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 وَإِنْ تُكَفِّرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ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 فمَا جَعَلَى اللَّهُ لَُمْ عَلَيم سَبِلََا إِللاا الذينَ يَصلِونَ إِ قَوْمِن بَينَكُمْ وَبَينَهُم مِثَاكُ أَ جَاءُكُمْ أَو جَاءُكُمْ حَصنِرَة صُدُورهُمْ أَ قتِلُوكمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُم وَلَْ شَ اللَّهُ لَسََّقَهُمْ عَلَيْكُم فَلَقااتَلُوكُمْ فَإِنِ عَتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يقااتِلُوكُمْ وَأَلقَوْء إ لَكُم السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهَّهُ لَكُمْ فَمَا جَعللَ اللَّهُ لَُمْ عَلَيهِم سَبِيلَ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُم وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما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 وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فيها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 ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة وديه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ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 ذابت اغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم منقبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا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 كَذَالِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا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 وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما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 وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 فَأُولَٰئِكَ مَا أُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ قَالُوا, قالوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 إِلَّا المُسْطافينَ مِنْ الرجال وَِّساءِ وَالولدانَ لاَا يَْتطيعون لا يَْستطيعونَ خِيلَ تَوَ لَا يَحتَدونَ سَبِيلَ إِللاامسْتَغافينَ مِنْ الرجالِ وَّسائِ وَالوِلدانان لاَا يَسْتطيعون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 وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ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 ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه وَمَيْ يَقُجمِن بَيْتِهِ مُهاجًِا إى اللَّهِ وَرَسُولِه ثَُّ يُدِرِكْحُ المَوْوتثَُّ يُدْرِكُ الْ المَوْوتُ فَقَد وَقَأَجُهُ عَى اللَّ وَكَانَ اللهَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَا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 وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا قُمْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتُمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ فَلْتَقُمْ ضَائفةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائفة أخرى وَالسَّاتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَادَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ طَرِيقِ أَوْ كُنْتُمْ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضًا أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عذابا مهينا وَإِذَا قُمْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَالْتَأْتِي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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ بَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضًا أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخْذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عذابا مهينا وَإِذَا فُتِئَتْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ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 فَإذاَا قَضَيْتُ مُ الصَّلاةَ فَذْكُرُ اللهَّه قِيَامَ وَقُودَوا وَعَلَ جُنُوبِكُمْ فَإِذَ قُمَأنَّتُم فَأَقِيمُ الصَّلَ إِ الصَّلَ تَكَانَتْ علىلَى المُؤمِلينَكِ كَابًَا مَقُتَك وَلَا تَهِنوا فِي بتِ غَِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَا تَهِنُوا فِي بِتِغَاءِ الْقَوْمِ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 لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا إِنَّا أَنزَلنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ولا تكن للخائنين خصيما ان انزل اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كَانَ غفورا رحيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين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 اِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فَهَأَ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنِّي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 يا جيل الله غفور رحيما ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجيد الله يا جيل الله غفور رحيما ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم وََستَغْفِر اللَّه يَجِلِ اللَّ يَجِل اللَّه غَحُورَهُ وَحمَا وَمَ يَكسِ بِإِثمَ فَإَِّ ماَا يَكسِبُهُ علىى نَفْسِ وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًا خَكِيمَا وَمَ يَكسِ بإثْمَ فَإَِّ ماَا يَكسِبُهُ علىى وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَد فََ احتْتَمَ بُهْتَانَوا وَإِثْمَم مُبِينَا وَمَي يَكسِبَخَطِي أَةًن أَو إِثْمَاثَُّا يَرُ الْمِ بِهِبَر أَمْ فَقَدْ فَقَِ حتَمَ لَ بُهتَانَوا وَإِثمَم وَنَن يَكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد فقد احتمال بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم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 وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمض طائفه منهم لهمض طائفه منهم ان يضلوا وما يضلون الا انفسهم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 لهم الطائفه منهم لهم بالطائفه منهم ان يضلوا وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء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 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَمَن يُشَاقِقْ رَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَنُلْهِ هِمَّتَهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَنُسْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ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 إن يدعون مِن دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضل لنهم ولا امنين لهم ولا امرن لهم فلا يبتكن فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرن لهم فلا يغير خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد فَقَدْ خَسِرَ حُسْرَانًا مُبِينًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا أَمْنِيَنَّ لَهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدَّكُنَّ فَلْيُبَدَّكُنَّ آذَانَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ, فقد خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيهِمْ وَلَا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 يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أَلَا أواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولائك كما أواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولائك كما أواهم جهنم ولا وََّذينَ آممَنُوا وَعملِلُ الصَّالحَاتِ سَنُ دَخِلُم سَنُدَخِلُم جََّاتٍ تَجرمِن تَ تحتْأَهارُ خَالدين خالدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَعْدَ اللَّهِ حََّّ وَمنَنْ أأَصدْدَقُ مِنَ اللهَّهِ قِيلَ والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل وََّ بِنَ آمَنُوا وَعملِل الصَّالِحَاتِ سَنُ دَخِلُم سَنُ دَخِلُم جََّاتٍ تَجرمِن تَحْأَنهارُ خَالدِين خالدِينَ فِيه أَبَدَ وَعددَ اللهَّهِ حََّّ وَمنَنْ أأَصدْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ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 ليس بأمانيكم ولا أمانة أهل الكتاب من يعمل سوء ان يجز به ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَمَن أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَغَبُونَ وَتُرْهِبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ الْيَتَامَى فِيَتَامَى في النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ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 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ويأتي وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا 22. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 23. كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا لِأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَفِعْلٌ عِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أولى بِهِمَا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله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 أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله, شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ايَكُن غَنِيًّا او فَقيرًا فالله اوْلَى بهما فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا او تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وآمنوا بالله ورسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد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 ثَُّ زْدَادُ كُفْرَ اللَمْ يَكُن اللَّهُ ليَوْفِرَ لَهُم وَل لَهْذِيَهُم سَبِيلَ ذَششِرِ الْمُنَافِ قينَ بِأَن لَهُ معذاابًا أَلمَا ذَششّرِمُنَافِ قينَ بِأََّ لَهُ معذاابًا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 إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا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 فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون يراؤون الناس ولا الله إِلَّا الله ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون اراؤا مما سوى يذكرون الله الا قليلا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 مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سبيلا